قناة المحراب, المحراب تقدم, تقدم الله أكبر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 رب راجي ورب جعل هذا البلد آمنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن له لا من الناس فمن تبعني فإن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع بواذ غير ذي زرع عند بيتك المحرم.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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواه وأذلنا الناس يوم يتهم العذاب فيقول الذين ظلموا, فيقول الذين ظلموا ربنا اجل قريب ربنا أخرنا إلى اجر قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار